سَلَبْنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ فِيهِنَّ وَمَن يُبْدِي نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَنَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تقا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه ث فبعث الله لهم نبينا يرين وامذلين وانزل معهم كتابا بالحق وانزل معهم كتابا بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه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 بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم <تصفيق> أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذي 117. ومن خلوا من قبلكم 118. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 119. ألا إن نصر الله قريب 110. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلله 119. والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم